وَأَلَّا تَعَلُّوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مبين وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي би кум антуджумуд واذا انتمن لفا تذلون انت فأسر بعبادي ليلا إنكم متمعون واتركوا كَمْ تَعَكُونَ ونعمة كانوا فيها فاتحين كذا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ بَنِينَ وَإِنَاثًا لَّهُمْ قُطُوفٌ Tông đã إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ man